كي يسعى وهو يخشى فأن تعنه تلاها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 ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّبَنَا الْمَاءَ صَبَّا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 يوم يفر المرء من اخيه وامه وابه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ قالت ارى اولائك هم الكفرت فسجار